السلام عليكم وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على بديل الذين اصطفى على النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعض إخوتي الكرام مع التفسير وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أَيَّامٍ أخر وعلى الَّذِينَ وثيقوا لهم طَعَامُ مسكين فَمَنْ فمن خَيْرًا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم من كنتم تعلمون هنا في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا نداء للمؤمنين قبل ذلك فإن ابن مسعود رد الله عن قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين أمنوا عليك أن سمعك أمر تأتمر به زاجر تنزج عنه علامة إيمانك للقياد التام والاستماع والاستسلام إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالم عليكم سلام أبتعد الله وبركاتكم أحسن الله <تصفيق> ويبين الله للشفعلاء هو وكتب عليهم فرض عليهم أنه فرض عليهم الصيام الصيام معنا كما قلناه إمساك إما الإطلاق إمساك عن الكلام أو الطعام أو النوم أو غير ذلك نعم وفي هو وإمساك مخصوص في وقت مخصوص عن شيء مخصوص قربة لله للشفعلاء إمساكنا عن الطعام والشراب والشهوة قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قال الله تعالى يدعو طعامه وشرابه وشهوته لأجل يدعو طعامه وشهوته لأجل قال يا أيها الذين آمنوا كانوا قالوا علامته الإيمان هو السماع والانقياد والاستسلام لأولى من ربنا الرحمن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والصيام هنا إمساك عن الطعام والشراب وعن وعن الشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بعموم قولي قول الله تعالى كلوا شهوة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أكمل الصيام الى, إلى الليل عليكم السلام وبركاته قال كما كتب على الذين من قبلكم أن الصيام كان مكتوبا على من قبلنا ولكنه لم يصل لم يكن على, على هيئة الصيام الذي لنا وهذا الصيام قد خص الله به هذه الأمة والصيام من أفضل الطعاة وهو رقم أركان الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ورد الله عنكم الله كل خير إلا الصوم فإنه لي وأنا أجي زيده فانظر هنا لما العلماء يقولون إذا أبهم الكريم العطاء فأعلم أنه لا حد له ولا تصور إذا أبهم الكريم العطاء فأعلم أنه لا حد له ولا ولا تصور يا أيها الذين أمنوا علامة إيمانكم هنا الانقياد والاستسلام لما جاء عن الله ذلك وعلى ربنا العلام قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعدكم تتقون أن يسأل بكم إلى التقوة هذا قال علماؤنا قد نقول بأن الصوم هنا سبيل للتقوى والتقوى سبيل للعلم يكون الصوم سبيل للعلم بل هو من أعظم سبل العلم فالصوم فيه طهارة والطهارة تكون طهارة باطنة وطهارة وطهارة ظاهرة وطهارة القلوب أنقى ما تكون عليكم السلام وبركاته وعليكم السلام وبركاته وعليكم السلام وبركاته أليت المؤول لو يستطيع يصل نصل إليه ولا ما لأنه هناك رؤيا معينة هي رؤية حقا أمرا مهما اللي لأخينا هذا اللي يصل إليه ما أدري ما يصل إليه المشرفون أعتقد رضي الله عنه أحبك الله يوسف رضي الله عنك ورفع الله مقامك وأحسن الله إليك أقول في قولي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أن يبلغ المرض بالصيام إلى التقوى لأنه طهارة بدن وطهارة روح وطهارة قلب ففيه زكاة زكاة للقلب وزكاة للبدن والروح فالصوم امساك عن الملذات امساك عن المباحات ومع ذلك قربة لرب الأرض والسنوات وفيه أيضا كما قلت نقاء القلوب صيام القلب عن الحقد والغل والحسد ويصير المرء مخموم القلب ومخموم القلب أرفع الناس درجة عند الرب سبحانه وتعالى يدخل جنة كل صدوق اللسان مخموم القلب قالوا هذا صدوق اللسان فما مخموم القلب قال القلب التقي نقي لا بغي فيه ولا حسد ما في غل ما في حقد ما في حل ما في بغي على أحد نسأل الله أن يدخله في سحة جنات نسأل الله أن يرفع على الدرجات الأخو محمود نعم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين مقبلكم لعلكم تتقون تصلون إلى وقول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله كما قال علمونا لا يستدل بها أن التقوى سبيل للعلم لا لأن الوعع عاطفة أقصاها بأنها عاطفة وأيضا قد نقد نقول الآية التي تثبت أن التقوى يعني سبيل للعلم وقول الله تعالى ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقانا فرقانا تفرقون فيه بين الحق وبين وبين الباطل والتفريق بين الحق والباطل مطلب رئيس كان نفس الله في قيام الليل يطلبه ولأن التباس الأمور لا سيما في آخر الزمان كثيرة جدا ولا يظهر فيها الحق إلا من أظهره الله جل في علاء أو من أتم الله عليه نعمة ب التي تكون بها التفريق بين الحق وبين الباطل، بينما يريد أن يسطب الإنسان شخصيته وعلمه وأيضاً أن يسطبه دينه من أجل لعاء من الدنيا، لا تساوي شيئا عجيب جدا ما هذا المنطق؟ وعجيب جدا هذه يعني هذه المعاملة أغرب من الخيال سبحان ربي العظيم إذا كان كأن الإنسان لا ينظر إلى, إلى, إلى كتاب ربه ولا إلى سمة نبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى ما هو أمامه ولا ما هو مرتحل إليه عمتا طارة القلب سبيل للعلم وطارة القلب بالصوم قال الله تعالى لعلكم تتقون والتقوى فيها تفريق بين الحق وبين الباطل بل التقوى هي طاعة الله العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وهذا أمر يحتاج فيه المرء إلى صدق وإخلاص يحتاج فيه المرء إلى صدق وإلى, وإلى, وإلى إخلاص ثم بعد ذلك نقا نقاوة القلب ونقاء القلب يتفتح فيحتمل العلم يعني العلم هذه كما قلت العلم ثقيل جدا لا يحويه شيء إلا القلب والعلم لؤلؤة ثمينة أيضا مخبهة هو القلب ولذلك المسألة دائرة عليه قال لعلكم تبقون أياما معدودة فالصوم في تسكئة البدن وتديق المسار الشيطان وفي نقاء القلب والنفس والروح قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البقاء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة جنة كجنة المقاتل جنة الحرب شوف الدرع الذي يحمي الإنسان فهو يحميه من نفسه يحميه من الشيطان يحميه من الشبهات يحميه من الشهوات وأعظم الأمراض أمراض الشبهات وهذه لا تتبدد إلا, إلا بقوة العلم وقوة العلم بخبيئة بين العبد الرب وأعظمها الصوم قال فمن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء لأنه جنة لأنه نجات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت الصوم جن الصوم جنة, الصوم جنة كجنة الحرب جنة القتال لصاحبها اللهم امين اللهم امين الله الله صلى الله وقد قال النبي الله عليه وسلم قال يدعو طعامه وشرابه لأجلي. وقال الصوم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لا عدل له الصوم لا عدل له قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام, صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا, سبعين خريفا سبعين خريفا نعم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي تبلغون بالصوم إلى مبلغ التقوى قال أيامًا معدودات، أيامًا معدودات. يعني هذا الصوم أيامًا معدودات. كانت فريضة الصوم أولًا فرض النبي صلى الله عليه وسلم صوم عشرة. أخرج المسلم عن عائشة رضي الله عنها وارضها قالت كان عشراء يصاموا فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام عشراء ومن, ومن شاء أفطر قال أياما معدودات وأياما معدودات هي, هي التي قال فيها الله تعالى على شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن هدى للناس من هدى الفرقان فالأيام المعدودات هي شهر رمضان وشهر رمضان هو هذا الشهر سمي بذلك من أجل لامضة الحر فكانوا يسمون أسماء الشهور بالأزملة فيها خلافا للأسماء الجاهلية في هذا باب. وكان شدة الحر في ألم رمضان لذلك سموه برمضان نسأل نسأ الله جعا أن يلزمنا الإخلاص وأن يثبتنا على الحق وأن يعاملنا بما هو أهل الله ولا يعاملنا بما نحن أهل الله كلمات النقية تمر سريعا إلى أماكن خفية يعني. قال أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال أياما معدودات وهي شهر رمضان وهو الشهر يكون 29 أو يكون 30 قال أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أمام أخر هذا لابد له من تقديره يعني هذه الآية في هذا لابد لها من تقدير في هذا الباب قال أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر التقدير, التقدير فأفطر لكن الظاهرية خالفوا جمهير المفسرين وقالوا فليفطر فمن كان مريضا أو على سفر فليفطر قالوا الإلجام بالإفطار لذلك هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس, البر ليس من البر الصيام في الصفر ليس من البر الصيام في الصفر فلذلك قالوا فليفطر وجوبا وقالوا بوجوب أسأل الفطر في الصوم ووجوب الفطر في المرض والعلماء الفقهاء اختلفوا قالوا ليس كل سفر يبيح الفطر وليس كل مرض يبيح الفطر قالوا سفر السفر الذي فيه المشقة والسفر التي تحق المشقة أربعة برد عند الملكية وعند الشفاية وعند الحنبلة يعني مسيرة يوم يومين أيضا مسيرة ثلاثة أيام كلها اختلافات بين. بين العلماء في المسافة وإن كان ابن عباس بن عمر قد اتفق على أن مسافة القصر هي أربعة برد مرة سبعين كيلو وهذه تلحقها المشقة فقالوا إذن ليس كل صفر يكون فيه فطر وليس كل مرض يكون فيه فطر فقالوا فأفطر تقديره يعني أفطر وهنا يأتي اختلاف الفقهاء أيما أفضل الفطر أم الصوم فقال العلماء الجمهور يرون بأن الصوم لسرعة ضراءة الذمة ان استطاع ذلك فهو الأفضل والبعض يرى الفطر أفضل بل هناك من يقول الفطر واجب, الفطر واجب وإن كان عمر بن عبد عم العزيز قاعدة قاعدة أخذ بها ابن تيمية وهي قاعدة عظيمة وهي في قوله ايسر أفضل, أي أفضل لأن الفطر هنا جاء للتشييفس نعم ولأن المشاقة تجب التأسير ولأن السفر قطعته من العذاب فجاء للتأسير فلذلك قال أيصروا أفضل إن لم يجد المرء وضوضا تعب في مسألة الصنف اليصم وبراءة السرعة وبراءة الزم أولى له والإنسان يتشجع بوجود غيره يكون صائما مثل نعم قال أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فأفتر تقدروا فأفتر فعداتهم من أيام وتقديره عند الظاهرية فليفتر وجوبا وإذا أفتر فعدت من أيام أخرى يعني يقضي أياما مثل هذه الأيام فعدت من أيام أخرى وقال فعدت من أيام الأخر مطلق وهذا أيضا من باب التشير على عباد الله لأن المطلق إذا جاء مطلقا يبقى على إطلاق لا شيء يقيده فلا يقال التتابع واجب بل متتابعا ومتفرقا له ذلك إن شاء الله يوسف نتشرى متتابعا أو متفرقا وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه كان من أراد في بدء الأمر كان من أراد أن يفطر ويفتدي يطعم مسكينا ومن أراد أن يصوم يصوم فحديث عبيد الله بن نافع عن ابن عمر قال كان أول الأمر في ذلك أنه من أراد الصوم صام ومن أراد الفطر أطع مسكينا ثم نسخ نسخ الحفظ يعني هذه الآية منسخة بقوله شهر رمضان إغراءا لأن في قراء شهر رمضان منصوبة على الإغراء شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن قال فمن شهد منكم الشهر فليصم هي النسخة هي النسخة لقوله وعلى الذين يبطيقونه فدية طعام مسكين لما نزلت قال عبد الله ان مسعود لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يبطيقونه فدية طعام مسكين قال يقول وعلى الذين يطيقونه يتجشمونه يعني يصعب عليهم يشق عليهم الصوم فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكين في قول فمن تطوع خيرا أي أطعم مسكينا آخر زيادة على المسكين أو تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فكانت المادة تخيرية هنا وأن تصوموا خير لكم حتى ولو كان مع المشاقة وأن تصوموا خير لكم هذا هذه الخيرية فيها فيها فيها التخير الخيرية هنا فيها التخير له أن يصوم أو له أن يفتر ويطعم مسكينا عند لكن بعد ذلك كان الأمر قد قد نسخ بقولي فمن شهد منكم الشهرة فليصموا وهذا قول الجمهير أنا نسخ قال ابن عباس وهذا خلاف لما قاله الجمهور قال ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست منسوخة بل هي باقية للشيخ الكبير والمرأة الكبير طبعا أبحق بهما الحامل والمرضع يستطيعان أن يصوم فيطعماني مكان كل يوم مسكين لا يستطيعان الصوت فيطعمانه عن كل يوم مسكين وهكذا له غير واحد عن سعيد بن عن ابن عباس فالحق أن نقول إذن من نظر ابن عباس أن الآية منسوخة في حق المقيم الصحيح والآية غير منسوخة في حق الشيخ الكبير الهرم وابن عباس يرى بأن الحامل المرضى يلحقاني بالشيخ الكبير الهرم الهرم وأما المقيم والحاضر المقيم الصحيح فهو ينزل تحت قول لا تعالى فمن شهد منكم الشارع فليصوه أما الشيخ الثاني الهرم الذي لا يستطيع الصوم فله الفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا كما ورد بسند صحيح عن أنس المالك أنه أتى بثلاثين مسكينا فأطعمهم عن, عن الشار وهذا القول قول ابن عباس وقول المسعود وهو اخترار البخاري أن الشيخ الكبير ليست منسوخ الآية في حقه بل حقه هذه ال بل في حقه الشيخ الكبير أن يطعم مسكينا ولا يصوم، أن يطعم مسكينا ولا يصوم، وكما قلت المرة الحامل المرضى عند ابن عباس وعند عمر وعند ابن عمر أنه ما ينزلان منزلة الشيخ الهرم الكبير الذي لم يطق الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا كما فعل أنس رضي الله عنه وأرضاه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مدل للناس وبينات من الهدى والفرقان يمدح الله هذا الشهر الشهر الكريم الشهر الفضيل ونحن على مقربة من هذا الشهر على المرمى البصر الآن الله بلغنا رمضاننا ونسأل الله أن يعيننا وعينكم على الطاعة فيه وعلى, على وعلى شدة الاجتهاد إرضاء لله جل في أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلّام الله عليكم جميعاً. فيمدح الله شهر رمضان من بين سائر الشهور بأن الله جلّا وعلا خص شهر رمضان بإنزال القرآن العظيم فيه. قد ورد حديث في مسند أحمد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لستة مدينه من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربعين وعشرين خلت من رمضان قال شهر المضان الذي أنزل فيه القرآن فهو ظرف هنا لنزول القرآن ونزول القرآن اختلف العلماء في مسألة النزول لكن ابن عباس يرى بأن القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر نزل إلى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك منجما قال شهر المضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس فيها الكتاب والكتاب هدى لقلوب العباد والكتاب يعني مرشد لمن استرشده والكتاب هاد لمن استهدى لمن استهدى به لذلك كان النبي دائما يدعى يا ويعقالنا العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا قال هدى للناس والهدى هنا فيها إنارة العقول والقلوب بالعلم الذي الكتاب دل في كتاب الله دال في وبينات من الهدى والفرقان التفريق بين الباطل وبين الحق وإن كان الحق أبلج يتلألأ والباطل لجلج ولا يمكن أن يستقر قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان كان زهوقا قال وبينات من الهدى يعني الدلائل وحجغا وبرهين واضحة جلية لمن تدبرها ولمن تتبعها والفرقان فراسه للمؤمنين الله جل في من حتى يفرق بها بين الحق والباطل وبين الشر والخير كما قال حذيفه سالت النبي صلى الله عن الشر وكان الناس جميعا يسالونه عن الخير قال وسالت عن الشر يعني هذا هذا منهم لذلك قال علماؤنا في هذا الباب لسان الحالي سألت عن الشر لا للشر ولكن لتواقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه يقع فيه رجل الله كارس احمد تشرفت بك واهل الجزائر جميعهم فوق أسي عليكم هنا في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم ألا هنا لا من أمر ولا من أمر على الوجوب يعني يجب عليه أن يصوم, أن يصوم الشهر إلا من عذر فيجب عليه أن يصوم الشهر متتابعا ويكون بذلك أتى بركن من الأركان الإسلام وشهر رمضان وأفضل شهور على الإطلاق فيه ممحات للذنوب والخطايا والذلات والسقطات والهنات وفيها رفع للدرجات وتعظيم للمنزل عند رب الأرض والسماوات عدى وبين الرخصة قال من كان مريضا على سفر يعني والتقدير عند الظاهرية فالأفطر والتقدير عند جميع أهل العلم والصحيح الراجح فأفطر تخيرا فأفطر فع من أيام من أيام أخرى لذلك قال الله تعالى قال يريد بكم الجوز يريد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لذلك جعل من حكم الرخصة للمسافر والمريض أن أن يفطر وأن يعيد أو يقضي هذه الأيام بعد بعد رجوع الصحة بقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني رخص لكم في الفطر حال تكونكم مسافرين أو مرضى فأراد اليسر لأن المشقة تجلب التيسير وإذا ذاق الأمر التسع والله أرحم الراحمين رحمة الله بالعباد ما كلفهم ليدلهم أو ليهلكهم بل كلفهم ليصدقوا في عبادته فارفعهم ويمنحهم ويرزقهم الخير كله وجل وجلهم ورد تمسك الصحابة الكرام بهذه الرخصة ولذلك أنس قال منا من كان صائما ومننا من كان مفترا لا يعيب الصائم على المفتر والمفتر على الصائم وأيضا الدلالة في مسألة الأخذ بالرخصة تعبدا لله جل في علا في إنقاذ المرء النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفترون اليوم بالأجل ذهب المفترون اليوم بالأجل وأنس قال من الصائم ومن المفتر وفي رواية أنا في الصحيحين أنه قال اشتد الحر فما استطاع أحد من الصوم إلا من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا آآ آآ وإلا عبدالله روح فقط أولاء الذين يعني قد قد صوموا في شدة الحر عليهم والإفتار في الصفر أفضل عند بعض العلماء لأنهم قالوا إن الله يحب أن تؤتى وقصوا كما يحب أن تؤتى عزائمه هو ايضا قد ورد في بعض الروايات في مسلم من افطر فحسن فحسن ومن صام فلا جناح وهو في عليكم رخصه الله التي رخص الله لكم بل امرهم قال قال قال, قال اولئك اوصى اولئك اوصى عندما أمرهم بانهم قريب من العدو فوجب عليهم الفطر فلما أبوا عليه قال اولئك اوصى أولئك اوصى واختلف العلماء كما قلت في مسألة الفطر في الصوم قلنا على قول ثلاثة القول الأول الصوم مع الجماعة أفضل حتى يعني ينجز معاهم بسرعة براءة الذن والآخرون قالوا الفطر أفضل وقال عون بن عبد العزيز وترجيح الشيخ السامة الثامية قال أيصاروا أفضل أيصاروا أفضل ولأن النبي لما جاءه مثلا المعامل الأسلامي يسأله عن الصوم في الصفر قال إن شئت فصوم إن شئت ان شق الصوم في الفطر أفضل ولذلك النبي قال لرجل ذل عليه وسأل عنه فقال قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذا أصل الدينة وما خير النبي من أمرين الأختارة أي صرهما ما لم يكن إثما ولذلك في مستدى أحمد قال وسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر ولا فصائحين وقال المعاذ أبي موسى عندما بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطوعا ولا تختلف والمعنى هنا إن الله جعل قد يسر لكم فمن كان مريضا فليفتر من كان مسافرا فليفتر من وجد أنه لا يتحمل فليفتر قال ولتكبروا الله على مهداكم وهنا اتمام العبادة والتذكر بانقضاء عبادتهم في هذا الباب عند غروب آخر شمس من رمضان فلزا من يكبر الله للفعل شكرا لنعمائه على توفيق وتزديده وأيضا, وايضا ذكر بسم الله جل فعلا وتكبير الله إلى خروج الإمام إلى المنبر فإلى قضيت منازحكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فأعظم ذكر التكبير قال تعالى فإذا قلت الصلاة فانتشر في أرض وابتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفرحهم وقال سبح اسم ربك الأعلى وقال وسبح بحمد ربي قبل طلع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار وأدبار السجود ولذلك كان من داب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كان يسبحوا وأحمدو الله للفرار استغفر ثلاثة مزارفين ثلاثة مزارفين بعد بعد الصلاة نخش عند هذه الآية الصوم سبيل العلم بل لإتقان العلم ديننا دين اليسر أدري كم فائدة هذه الثالثه أدري كم إن الله لا يدل قوما بعد ذاهم حتى يبين لهم ما يتقون هدى للناس وبينات من الهدى والفقام اثنين الصوم كما قلت ديننا دين اليسر الصوم سبيل العلم إذات النسخ في القرآن أو فيها زينة